الحمد لله والصلاه الله ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد عليه وعلى وسلم اما بعد فما زلنا مع لقاءات لتفسير ابن كثير عند قوله تعالى الله نور السماوات والارض وذكرنا معنى هذه الايه على سبيل الاجمال المره وهذا اوان التفصيل قال ابن كثير الله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 وقال ابن وبي حاسم لسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية ليست شرقية ليس فيها غرب ولا غربية ليست فيها شرق ولكنها شرقية غربية وقال محمد بن كعب القرضي لا شرقية ولا غربية قال هي القبلية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 <تصفيق> لو ان الله جل وعلا من على عبد بالهدايه هذه الهدايه متفاوتة اعلى درجات الهدايه المثل لها هذا المثل لو ان الله جل وعلا كتب هدايه على عبد مثل هدايه المولى عز وجل ومثل نوري هذه الهدايه في قلب المؤمن ايه كمشكاه الفهم اصبح هذه الايه لامثال تنطبق على قلب المؤمن لانه المحرك لبنيه هذا عايد مثل نورنا نوري او مثل هدى المولى عز وجل في قلب العبد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 يشدد الايمان بالايه بالنور ويشدد الكفر بالظلمات دائما في اكثر من ايه من ايه من الظلمات الى النور والله تعالى يخرج من الكفار يخرجون الـ الـ الـ الناس من الايه من النور الى الظلمات والله تعالى من من الظلمات الى الايه للنور كما في سوره البقره وغيره فهذا ده المراد امم <تصفيق> ممكن <تصفيق> ولو قلنا ب... ولو قلنا بذلك لا نعرف هذه الايه لكن احنا ذكرنا المره الماضيه لو كشف عن صبحات وجهه بس هو ده ما نقولش بقى ايه لا ده مش مش صفه للمولى عز وجل لا هي من صفاته انه ايه احنا من صفات الجلال يعني احنا قلنا من صفات المطلق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 قال بعضوه مثل نوره اي مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاتن فيها مصباح انا برضو مش فاهم يعني المعنى ده مش واضح؟ عند ده ليه معنى نور الرغض ومعنى الهدائر؟ لا مفيش معنى ليه نقول معنى يونه؟ ليه نقول معنى يونه؟ الاتنين اصلا يصاب بان في معنى واحد ليه نقول معنى يونه؟ ده في الضمير ماشي ايه في ايه؟ فيه قولان لكن لو في النهاية بقى في طب الآية على كلا الوجهين يختلف معناها أنا عمد معنى معنى نور الله باع النور فعال هذين نور اللي عز وجلنا سيد الحمام هو ده اه اه اه اه لو كشفت لحده وجهه لأحرق ماشي النور محركة محركة بحرق بحرق هو نور اللي هاجم هذا المقصود بالنور والنور اللي هو الله نور السماوات والأرض ماشي ده غير هذين اه ده غير هذين ده غير ده انت بتتكلم في الايه الاوانيه بقى الله نور السماوات والارض ماكش ده انت بالمثال وعلى النور كان نور <تصفيق> طيب يبقى مشان قال وقوله تعالى نور على نور قال الاوسي عن ابن عباس يعني بذلك ايمان العبد وعمله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 ضالت في المسجد فقولوا لا رد الله لا رد الله عليك رواب تلميذي وقال حسن غريب من هذا النسبة دي البيع والشراء واما موضوع الشعر فقد اختلف فيه العلماء لسي اما ان حسن ابن ثابت كان ينشد الشعر من داع صحيحة أي من نادي صحيح المنصفات المولى عز وجل النور ده صحيح <تصفيق> المنصفاته النور ايوه نعم لا دي تراجع لي ايوه حديث بس ده يستنبط منه من المنصفاته النور دي تراجع لكن النور في كلام العرب هي الأضوار المدر... المدر... التي تدرك بالبصر الأضوار المدركة بالبصر واستعمل مجازا في صح من المعاني كلام له نور يعني كلام عن حلواته ووضع كل لفظ في موضعه ومنه الكتاب المنير ومنه قول الشاعر نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصبح عمودا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 ولا ولينثر فيه نبل فلما يخشى من اصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه ولهذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر احد بثهام ان يقبض على نصالها لان لا يؤذي احدا كما ثبت ذلك في الصحيح اي في صحيح مسلم بان يمسك الجزء الاعلى من السهم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 ما عده بعض العلماء إجماعة أن الدماء نجس فلا يتلوث به المسجد وأما أنه لا يتخذ ثوقا فهذا تثبت بالأدلة الصحيحة فلما تقدم من النهي عن الفيع والشراء فيه فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه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 يعني ينبغي أن لا تترك المساجد للأطفال والصبيان حتى وان كنا نقول بأن الصبي لا يؤخر في الصفوف وإنما يقص بجوار الرجل مدام أتى مبكرا وبكر عنه في المسجيء وكذا إلا أنه لا يمدغي أن يترك المسجد لللاعب فيه لا سيما أن الأطفال يعبثون بكل ما في المسجد ولا يفرقون ما بين الكتب وما بين المصاحف وغير ذلك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 وقال النسائي بسنده العبد الرحمن بن عوك قال سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال تدري أين أنت وهذا أيضا صحيح وقوله وإقامة حدودكم ورفع صوتكم وإقامة حدودكم وتل سيوفكم